يلا اول سؤال عشان تكتب بس بس بامانة ايه الايجابيات اللي انت شايفها في الكنيسة هنا في الكنيسة عموما مش في الاجتماع بس انا بقول لك حاجة تكتبها عايزك تكتب اكتب خد ورقة وكتب خد يا جماعة هنركز ولا مش هنركز طيب اكتب كيس <تصفيق> كنيستك يلا عشان ننجز كنس عام ايه الايجابيات اه ماشي لو واحد شايف مفيش حاجة يكتب مفيش حاجة مش عيب ده رايك الشخص سواني بس رايك الشخص شايف ان مفيش حاجه او مفيش حاجة انا مش بكتب يا استاذ بيتر هات الالم من ورا فيه الالم تاني علبه الالم تاني ورا هات علبه الالم وشوف اللي مش مكتوب <تصفيق> ايه, إيه؟, إيه؟ طب يلا جماعة يا حبيبي انت مش تاخذ القلم معكم انت ماشي. يعلم الله ما هتطلع من الكنيس. طب نشوف. نشوف. ده انا مأمن على عدد بتاع اليلان. ده فهمه غلط. ده فهمه غلط خالص. طب يلا جماعة بس عشان ننجز. ها كتبتو? ها. في سؤالين تاني ندخل على السؤال الثاني ايه ده في الايجابيات اي كتير قوي كده طب حلو. جميل يلا اكتب عايز ورقه تاني خد ده عايز ورقه تاني خد اهو ماشي يلا لا معلش سؤالين تانيين خلصتوا؟ ماشي السؤال اللي بعد السؤال الثاني طبعاً اذا ما في إجابات لازم يكون السلبيات اكتب السلبيات اكتب مختصر ملخص ما تكتبش اسامي انا عشان كده بقولك لك خد راحتك ما تكتبش اسامي ها انا اسم اخر حاجه تجيتها السلمات اخر حاجة لا استنى استنى استنى اكيد عكس اللي هو هين مادة وحب عدم مادة السلبيات اكتب الورقة ده معاك ها دهورك دلقت الخري معاك ها اخر سؤال اخر سؤال ايه اللي نفسك فيه يحصل في, ال في الكنيسة لا ممكن يبقى في حاجات تانية. يعني انت اقوم تكون شايف سلبيه عامه لكن انت عندك حاجه كده نفسك تحصل كده. مش في الاجتماع بس بكاميرا عموما براحتك انت حض. انت عايز تكتب مش عايز تكتب في الاجتماع كتب. بص يا جماعه اكتب اكتب اسمك ها لا مش محتاجين اسمك احنا كده كده عارفين مين اللي هيكتب كده خلاص خلصتوا انا خلصت ايه اللي نفسك فيه? امنياتك، تمنياتك، احلامك اللي يحصل في الكنيسه <تصفيق> <تصفيق> يلا كرولوس, كرولوس. هو كرولوس يلمس كرولوس هو زعلان يلمس انت تخصص اللام يلمس اللام بس زي ما هو هو هو الورق هو هو هو هو هو هو هو هو ايوه ده لسه محتاج اشوفه ده اللي <تصفيق> ما ينفعش كده يا جماعة <تصفيق> ركزتوا في الكلام اللي قالوا لا بس في اللي فهم اللي فهم بقى يقول يقوللي اللي ما فهمش. طيب النهاردة هنتكلم عن موضوع عنوان أقول لكم اسم الموضوع وبعد كده اقول لكم ليه احنا عملنا ليه عملنا الحاجات دي الموضوع اسمه ضحوا في حياتهم عشان كنيستهم احنا في الشهداء النهاردة عيد الشهداء فاحنا بنحتفل بالاستشهاد فما فيش اكبر وما فيش احسن من الشهداء اللي ضحوا في حياتهم عشان خاطر كنيستهم سؤال رغم كل الايجابيات والسلبيات والامنيات اللي انتوا كاتبينها دلوقتي مين عنده استعداد يضحي بحياته عشان خطر كنيسته بصراحه بصراحه وهيرفع ايده وادخل معاه في مناقشة عشان في ناس نزلت ايدي دلوقتي بصراحه يعني كرولوس رفع ايده عملت ايه او ايه اللي بتعمله بس عارف كده لا على فكرة الإيمان بالأعمال مش بالكلام انت لغايه دلوقتي بالكلام هذا ما انت ما عملتش ما فيش حاجة تثبت ها مين تاني مين مين بجد مين اللي عنده الشجاعة اللي يقول طيب ليه أنا ما عنديش النازع دي اللي جواي ان أنا ممكن مضحي بحياتي عشان خاطر كنيستي ليه سؤال سؤال عايز اجاوب ليه يا ليه انا بسالك سؤال جامد مش... <تصفيق> <تصفيق> سؤال سؤال ليه انت ما عندكش النيه جواك ان انت ممكن تدحي بحياتك عشان خاطر كنيستك ليه؟ مش عايز حاجه. <تصفيق> ليه طيب؟ فكر طيب فكر دقيقه كده في الاجابه فكر السؤال ليه؟ احنا سألنا سؤال في الاول قلنا مين اللي عنده عنده استعداد انه يضحي بحياته عشان خطر كنيسته ومحدش رفع عيده فقلنا سؤال طب ليه؟ احنا ما عندناش استعداد ان احنا نضحي بحياتنا عشان خطر كنيستنا ده السؤال فكر ها عشان ما جاتش فرصة ان انت تعمل كده هجاوبك على الكلام ده دلوقتي ها اه لا نوطه حلوه عشان مش رجاله فعلا مش صح ده ده فعلا مش رجاله ايه تاني ها واحد كمان انا انا انا ساكت المات طيب يا سامر عشان استضافه الجمال عشان نشوف الجمال اش سام طيب سامع ايه سامع عشان الواحد جابها عشان الواحد جابها عشان الواحد جبان عشان عشان الواحد جبان ها العالم. احنا جميل صعب الصعب الواحد انا اراح بسا بالعالم بس في, في الوقت في الموقف تجمس انتقول لها انا بالكليسة ماشي طيب طيب طيب انا هكتب بس النقط دي اللي انتوا قلتوها انت قلت ايه مفيش فرصه طبعا انا مش هكتب عشان مش رجاله دي عشان خاطر ايه <تصفيق> انا كتبت ايه الواحد جبان دي تمشي الجبان يعني كذا تمشي طيب نكمل هرد على النقطة بيحانا لما قال لي لم يجد فرصة ان الواحد يعمل كذا لا سأسألك سؤال هو ما هي الاستشهادت اضحي الكنيسة <تصفيق> <تصفيق> طيب أضحي, اضحي الكنيسة اضحي الكنيسة اضحي الكنيسة اضحي الكنيسة حسنا اضحي الكنيسة كيف؟ مركز الجامعة عشان هسأل واحد دراتي في المنعشة دي أضحى لكنيسة إزاي أي أنواع تضحير لأدمة لكنيسة وقت انت. استنى يا عم أنت بس هو آه. وقتك أي تاني ممكن أضحي بيا مجهود أي تاني ممكن أضحي بيا لكنيسة ماشى حياتي أوكي يبغى يقولنا وقتي مجهودي حياتي إيه تاني ممكن أضحي بيه فلوس آه. اللي انا عرفه المعلومات اللي اعرفها اديها اللي ما يعرفهاش جميل ايه تاني ممكن تكتب لنا النقط يا ممكن اقولها تاني وتكتبها لنا وقتي يعني ممكن اضحي بوقتي اذهب اضحي بمجهودي بفلوسي موهبتي لو عندي ا موهي بتكتبت كده للاربعة كده اربعة ايه تاني? ايه تاني يا جورش? ام? ايه انوعة تطحيل? مفيش اي حاجة تاني اضافات? ما حدش عنده اضافات? طيب. النقط اللي كتبت دي تلوقتي يا روحاني. ما جاش وقت او ما جاتش الفرصة ان انت تضحي عشان الكنيسه بنقطه من الاربعه دول بصدق كل صراحة جت كتير قوي ماشي انا كنت اتمنى حاجه انت كذبت ايجابياتك وكذبت سلبياتك وكذبت امنياتك طيب انت لما كذبت السلبيه ما حاولتش ان انت تخليها ايجابيه ليه ما حاولتش انت تعدل ليه وتشوف مين اللي ممكن يساعدني وقف معاه ونعدل مع بعض انا بتكلم عموما اه لا سواني انت بتتكلم على سلبيات انت شايفها بعينيك صح. سلبيات أنا شايفها باعناية إذا ما حاجة أنا شايفها باعناية يبقى في الامكانيه أن أنا صلحها وأعدلها ممكن أنا ما أقدرش بس أشوف حد يساعدنا لكن ما عودش أبعد عن الكنيسة وأقول ما هي كلها سلبيات الفكرة في كن أنا أستأذنكم وأشغالكم فيديو صغير فيديو بسيط كده وبعدين نكمل بعدها الكلام وصلت فكرة الفيديو وصلت وصلت ان في ممكن حاجات فعلا احنا نشوفها تعسرنا قوي تكون سبب عصرة لنا وممكن تبعدنا فعلا عن الكنيسة بس الحاجة دي انت ما شفتهاش كاملة ما شفتش الصورة كاملة ما شفتش الحقيقة كاملة بس انت خدتها من, من نظرتك انت وبعدت عن الكنيسة ده الكلام انا كنت اقول دلوقتي ان انا شايف حاجة سلبية تمها وممكن ان الحاجة السلبية دي انا شايفها بنظرتي انا لكن لما اجي احاول اشوفها بنظرة مع حد تاني اكبر مني يساعدني ممكن تطلع نظرتي غلط ممكن تطلع نظرتي صح ونحنا الاثنين ايد على ايد ونساعد بعض ونعمل حاجة ونساعد ونغير الفكرة ان انا ما اخدش رد فاعل أو ما على النظرة او اخد الحكم اللي انا بحكمه وأخذ جنبه وابعد واقول ما أنا محدش ما حدش بيسال فيا ما حدش يعبرني ما حدش بيهتم فيها ما اقولش طب ما هو أنت ممكن يكون في فعلا ناس معذوره او الخدام دول غصب عنهم ما فيش عدد او ما فيش حاجه والعدد كبير قوي عليهم فبالتالي اللي بيشوفه كتير هو ده اللي بيسأل عليه واللي بعيد عنه غصب عنه ما بيقدرش يهتم بي غصب عنه طب انت ليه انت قط وبعد طب انت ممكن تقرب زي ما البقين مقربين ده دي حاجة بسيطة انا ممكن ابقى شايف ابا كاهن ماشي بالكنيسة وفي ناس بتسلم عليه وحبينه وقرب منه وانا لقيت نفسي بعيد عنه طب اشمعنا ده بعمل الناس دي احسن وبيعملنا انا وحش هذا ليه ظروفه وانت لو رحت اقربت منه عمره ما يخرجك بره ولا يخرجك بره وهيهزر معك بيد حاج معي. حاجات شيئا كتير انا بقول ان الاجتماع وحش اجل الاجتماع احضره وليه الاجتماع وحش وفوش حاجة جديدة ما هادش بيسأل عني ولا في حاجة في الاجتماع ولا في فقرات جديدة كله قديم فقديم فقديم ما تيجي انت وتعمل الجديد القداس مليان داوش ومليان زيطه والعلل الجديده اللي طالعه طالعه بتشتم وحشه وطلع مش عارفه حاجه عن ربنا طب ما انا اجي وامسك ولد واعلمه انا لو مسكت ولد واحد وأعلمته في 30 واحد موجود يبقى علمت 30 ولد وال30 ولد لما يعلمه وانت 30 و يبقى 60 60 لما يعلمه 60. انا عندي نساء حلوه يبقى انا عايز اوصل لكم في الاول وفي الاخر مننا احنا السلبيات والإيجابية السلبيات اللي احنا كتبناها دي سلبيات نحنا مش سلبيات الكنيسة الكنيسة دي الشهداء دفعوا حياتهم عشان خاطر يحافظوا عليها هورليكم الخلاجي ده الأجبية الأجبية دي شايف بيتعاملة ازاي كانت جاية جديدة لنك بيتعاملة ازاي لا كل حته في حته ومفككة وكل حاجة الأجبية دي عشان توصل لنا في شهداء كتير ماتوا عشان يحافظوا عليها قصص مكتوبة في فستان الرهبان ومكتوبة إن, ان كان لما يبقى الباربر بيهجم كده في كل هاجم عشان يحرق الكتب وياخد الأواني وكل حاجة في رهبان خبوا كل الكتب الخلاجيات والاجابه والدفنار والحاجات دي كلها خبوها في بطن المسبح وقفل عليها والناس تقول لهم انتو شايلين الحاجات فين مردوش يقولوا والغات لما قتلهم جوه المسبح عشان يحمل الحاجات دي حاجات دي موصلتناش بالساهل الكنيسة والتسليم بتاعها وصلناش بالساهل انا بتهيقلي بتهيقلي انا بتهيقلي ان الشهده حزنانين على اللي بيحصل دلوقتي حزنانين لان دي كنيسة التسليم الشهده بتطلع انا ممكن ابقى شهيد بالكلام اللي انتو قلتو ده مش لازم ابقى شهيد بالسيف وواحد جئت عرائبتي يموت يبقى انا كده موت شهيد لا انا ممكن أبقى شهيد, ابقى شهيد بوقتي ممكن اضغط على نفسي والساعة اللي فاضي او الساعتين اللي فاضي فيهم اجي وساعة حد ممكن ابقى شهيد بموهبتي عندي موهبة حلوة اجي اعلم حد تاني الحد الثاني ده لما يتعلم الموهبة دي هيفضل موجود على طول مش هيتطلع وهو هيعلم اللي بعده واللي بعده واللي بعد. أنا ممكن شهيد بوأفتي في وقت الأوداس أننا صح وقع في الأوداس وقُم حتى هنا تعبان وصهراً في المذاكرة ده لو أنا كنت بصهر في المذاكرة عشان خطر أقف في الأوداس كده وبلبستونيا وأقف كده وأقف جنبي ولد صغير يتعلم مني. الحته دي انا قلتها قبل كده في الموضوع بتاع في الموضوع بتاع خط احمر وبعيدها تاني لان هي دي التسليم هي دي كنيسه التسليم كانه التسليم ان انا ما اقعدش انتقد ان انا امد ايدي واعلم ان انا اقول ما فيش حاجه حلوه ان انا اجيب الحاجه الحلوه ان انا ما واعيط ان انا شارك وقرب هي دي كنيسه التسليم تسليم ان انا اساعد ايديا في ايدين استاذ مايكل في ايدين ماير في ايدين مينا في ايدين مكاريوس في ايدين كذا وفي ايدين كذا في ايدين كذا كلنا ايد واحده بنقوم الكنيسه لكن لما بقى كل ايد في حته وكل واحد يقول لك يا عم سيبك الداس ده مش بحبش احضر فيه يا عم سيبك اجتماع ايه يا عم سيبك ده الناس ما اعرفش ايه ومجموعات وبيقربوا من الناس والناس والناس والناس والناس والناس فين الاول وفي الاخر انت اللي غلطان وانا اللي غلطان وكل واحد فينا اللي غلطان لما بتطلع السلبيه السلبيه لو هتطلع وتخليني ابعد ابقى انا غلطان لكن لو سلبيه طلعت ورحت قربت وتفهمت وتكلمت واكتشفت وغيرت يبقى انا كده انسان فعال ومشارك على فكره الحكايه دي مش مقتصر عليك في الكنيسه بس برضه في حياتك عموما في بيتك وبعد كده لما تطلع في شغلك في بيتك انا منك اقعد انتقد وطلع كل القطط الفضصانه اللي في البيت طب ما تمدي ايدك وتشارك انت متعرفش اللي في البيت تعب وقد ايه يجيبوا لك الفلوس ما فرقتش لو شهر يعني اتزنقوا مش معاهم تخرب الدنيا لا انا لو ايدي في ايد البيت عندي ايدي في ايد الخدام عندي ايدينا إيدي في ايد بعض هنشارك ونعمل حاجه حلوه يبقى احنا لازم نبقى شهداء الشهيد ده الشهيد ده ضحى بحياته عشان خاطر هدفه احنا ما لناش هدف ما لناش هدف مش هدفنا ان الكنيسه تبقى حلوه بل بالعكس كمان يؤسفني ان انا اقول مش هدفنا ان صورة ربنا تبقى حلو كان زمان الناس تشوف المسيحيين في الشارع ده مسيحي دلوقتي يعرفوا مسيحي من شتمته من معرفش قله ادبه من كدبه من طريقته يبقى انا مش هدفي ان صورة ربنا تبقى حلو فين هدفي هي الفكره في كده فكره ان انا لازم عندي هدف قلنا الشهيد ضحى بحياته عشان خاطر هدفه انت لو عندك هدف ومؤمن بيه ان انت عايز تحول كل سلبيه او كل نظره انت شايفها سلبيه احولها لايجابيه والحاجه حلوه هتحولها وهتبقى شهيد بوقتك وهتبقى شهيد بمواهبك وشهيد بفلوسك وشهيد بتعبك وشهيد هيبقى كتير قوي هي دي الفكرة انا مش من يوم وليلة هاجي الرومان رومان لي لبرا على الباب يا جماعة مين طلع يستشهد وكلنا نطلع يلا وطلعين رحلة لا مش كده خالص بيتجيش من يوم وليلة الشهده ما جاتش معاه من يوم وليلة الشهيد ده ضحى واستشهد وضحى بوقته وضحى ممكن بعينيه في الصلاة او في الخدمة عشان كده لما جات له الفرصة ان هو يستشهد جيري على طول وبالعكس ده كان يروح البلد اللي هم فيها اللي فيها الناس فانت لا تفكر ان لم ما جاتليش الفرصه لا انا لي الفرصه وكل يوم بتجيلي الفرصه وعلى طول بتجيله الفرصة بس انا اللي مش بستغل الفرصه انا اللي فاهم معنى الاستشهاد غلط فهم الاستشهاد يلا يا عم انت مسيحاي مسيحاي قطع رقبتك وخلصت لا الاستشهاد مشكلة خالص للطريقه دي نوع من انواع الاستشهاد لكن الاستشهاد ليه طرق كثيره لسا الشهاد ان انا بقى مظلوم واسكت على ظلم ده السشهاد برده ما عودش اعمل فيها فتاة واخد حق بدراعي ولا في صورة كده عايزة تتضبط والشهده برده اثبتوا ايمانهم باعمالهم يعني انا مؤمن بربنا اثبت كده بالعمل مش كلام يا ما عم يا عم انا بحب ربنا بتحب ربنا وكل يوم بنزعله بتحب ربنا تعالى في موروة كده وتخيلها بس حط نفسك بجد ان انت هتتخيل الموقف ده تعالى في القداس سواء هنا او تحت بس اكتر هنا يعني تعالى القداس كده وتفرج على منظر الزيتة وتخيل ربنا لو انت مكان ربنا ومشي في النص فرحان فرحان لما بتبقاش لاقي واحد, واحد واحد بس ساكت وبيصلي بيكلم ربنا يبقى ماشي كده في وسط الدكا كتاب فين مفيش حد جايل لي مفيش حد بيسأل عليا انتو جايل لي البيت عندي سيبينه قاعدين تسارة مع بعض تم انتو مع بعض تحت في الحوش تم انا بقى باعك على طول في البيت وفي الخروجات وفي كل حته بس ما ما بتكلمش لأن انتو بررة لكن انتو جاين لي بيتي معايا تسيبوني وتعملوا كده تعملوا الزيتا اطلع قف على دكك ما عرفش عمل إيه. ايه اعمل ايه التأثير منين ما هو ربنا مش هيظهر له هنا او هيظهر لهم هنا يا جماعة انتو بتعملوا ايه لا عايزك تعرف معلومة عن ربنا ربنا حنين قوي وما بيفرضش نفسه على حد ركز في الكلمتين دول وحطهم في ودنك قوي ربنا حنين قوي وما بيفرضش نفسه على حد يعني يقول لك انا واقف مستنيك انت بس خبط ابتدي اول سن أول سنه بس ما يكش دعوه بالباقي لكن انا ما افرضش نفسي عليك ربنا يبقى ماشي في وسط كده يدور ما يلاقيش ولا واحد زي الاية بتاع النشيد يقول لك ايه عبر حبيبي مش خلاص ربنا بني مش تلاقي راح يبص في كنيسة تانية بقى يشوف ايه نفس الكلام دلوقتي على فكرة في الاجتماع دمحنك ولا بيقول لكم ان ربنا موجود معنا فعلا موجود معنا مش بنقول كده اه ممكن ما نبقى الشايفينه بعينينا بس نبقى حسينه بقلوبنا ربنا بيبقى معاك بيبقى بيبقى فوسطينه بيمشي جنب كل واحد فينا بيسمع طلبات وبيسمع ويا سلام لما حد يشكر على حاجة او لما حد ما يطلبش منه حاجة ويقعد يشكر فيه بس مدى الفرحة والسعادة ارتباءت دي ما بالبقى انا لما اخدم وحول السلبية اللي انا شايفها دي الاجابية اللي هيحصل تخيل كنيستك لو بالشكل اللي احنا فيه ده كل واحد عمال ينتقد ويبعد ينتقد ويبعد ينتقد ويبعد الفين خمسين اعتقد انه احنا نفسنا مش هنبقى موجودين سبق من ما فيش كنيسة مش خلاص خلاص بالشكل ده ما فيش. ما بالبقى لو احنا بالصورة اللي احنا قولنا عليها دي في سبت الفين خمسين هنرجع اقوى من الاول بمليون مر الفكرة في كده احنا لما بنزعق لحد او بندقى حد من قوله ما تجيش الكنيسة بشرط ده احترام ووكار انا بحترم بيت ربنا بوقار استحالة وتحدى واحد لو يقدر يروح للريس لب الشرط ويدخل بيت عنده هيتضرب بالنار من على الباب طبعا عشان ربنا بيتعامل معنا بحماية نعمل معه كده ندخل بشرط وندخل بتاع وندخل بتاع لكن انا بقى كواحد كبير لو انا مناعت وما دخلتش بشرط كل شوية اجي ببنطلون اجي ببنطلون لما لاقي ولد صغير لا بشرطي حايمة تلبس الشرط اسمع كلامي لكن انا نفسي بقى بلبس شرط كل حد حديد بشرط تكتر كنيسة داخلين كنيسة وطلعين بلاج فين احترام الكنيسة فين المهاب بتاع الكنيسة فين حضور ربنا في وسطينا احنا مش بنبقى حاسين بيه لو حسين بحضور ربنا في وسطينا مش هنتكلم ولا حتى هنبص حوله كلها بعد ساكت كلها بعد مستمتع بربنا مش حسين خدت بالك ف نتعلم كم حاجة ونختم على كم كم حاجة ان انا عايز اقول لك خليك شهيد خليك شهيد ممكن نقولهم تتمكن بعض ان لكم من ان ونقولها من بعض خليك شهيد ان ماشي هقولهم وبعدين تتمكن من بعض خليك شهيد ان خليك شهيد بصلاتك خليك شهيد, شهيد, ب... شهيد, شهيد ان تتمكن خليك شهيد بايه؟ وعليك خليك شهيد بصلاتك تلت حاجة إيه؟ ربع حاجة خليك شهيد بتصرفاتك خليك شهيد بإيه؟ اتمنى من كل قلبي وتيالي كلنا نتمنى نفس الحكايه دي ان يبقى في تغيير ان يبقى في تطور ان بقى فيه عندك من جواك فيه غيرة غيرة كده غيرة بيتك اكلتني ان انا من جواهة بقى غيران على بيت ربنا ان انا من جواهة بقى اشطيق حاجة غلط وابتدي اصلح بين نفسي تفانا المجدولة ده